إن شأن ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعماقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كلبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به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 الا يتقون قال رب اني اخاف ان يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون قال كلا فاذهبا باياتنا انا معكم مستمعون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 قال فعلتها اذا وانا من الضالين ففرت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكمه وجعلني من المرسلين وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل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 وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء نشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حاذرون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 والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما بالصالحين وجعلني لسان صدق في الآخرين وجعلني من ورفة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين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 من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم الغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إِن كنا لفي ضلال مبين إِذْ نسويكم برب العالمين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 فأتي بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة, ناقة لها شرد ولكم شرد يوم معنون ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فأقروها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 فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكلبوه فأخذهم عذاب يوم الظله إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية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 وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَن يُعْلَمَ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا لِيُؤْمِنِينَ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ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 فَإِنْ عَصَاكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَغَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغامون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون